كبير دومو الخير يا الخير انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت Ana giet, nu wordt het bed. Barstte giet de lading, en bleef ik in de familie. Ik heb de صلاح الخير هانا شيحة بطولة عزة أبعوث إدوار ميمي جمال إنعام سالوسة السينما عيد معتز عبدالصبور والطفل مروان مجدي طفل الشرف الفنان زناء شافع بالاشتراك مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن بهجة أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافس شوين إبراهيم إنتاج ماس ميديا برودكشن تعليف مجدي الكوتش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودفون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 <تصفيق> بوليس يا استاذ بس انت عايز مين بالظبط عايز صلاح يا اخويا اللي خبطته بالعربيه آه مش تقول كده من الصبح اتفضل يا استاذ سيد لازم يعني اكرملش لك وش يعني عشان تفهم خد قدامي اني قدام العجيب ده صلاح بقدونس وصلاح حرانقش كدمه <تصفيق> خفيف على فكره انا مش شايفه اي خفة في الموضوع وبعدين انا مش متخيله ان ده ممكن يقعد عندنا شهر ونص وكمان في مكتب باب. <تصفيق> على فكرة عمك حازم ماسك نفسه بالعافية. ده انا حسيت انه كان عايز يضربه في دماغه بالاباجوره انا بفكر اجي اقعد عندك كده لحد ما التهمه دي تمشي من عندنا تنوري يا روحي بس مين بقى اللي هياخد باله من صلاح الخير افندم ورا المفروض اخدم عليه ولا ايه انت رايحه فين كده يا بنتي على الشركه اخد الشنطه ده انا مصدقتش اسم الموضوع ده? الراجل اخر مزيق منك راح ودى الشنطة في الشركة. بس باين عليه جنتلمان. اسكوتي يا فريدة. حصلت حكاية غريبة جدا. ايه خير? عبيه للسكرتيرا وهي بتكلمني في التليفون. قالت لي ان الراجل جاب الشنطة ودينا له اللي فيه الناصي. ايه ده? معقولة? انت مش بتقولي انه مهندس وحكاية وحركات. ايو. والمفروض انه عنده شركة وسواق وسفراجي. <تصفيق> ده باين يشتغل اشتغلك يا ياسمين. اشتغلني ايه بس? بصي صوته وطريقة كلامه بتقول غير كده خالص يا سلام الحمد لله على السلام يا صلاح سيد تعالى تعالى يا سيد وحشتني أولا والله في الكام الساعة اللي انت غبتهم عني دول ايه ده يا صلاح؟ في الرجل البنطلون الناس دي عملت فيك ايه؟ التباين عليك اتبهدلت بهدلت بهدلت يا سيد وانت سايبنا ببهدل لوحدي يا واطي ما لا كنت بتبهدل برضه لفيت مصر كلها علشان عرفه وصلت انت يا زفت انت يا اسمك سليمان انت ايه مش شايفنا متبهدلين سوا هتفضل واقف كده كتير اه فعلا انا هجيب كرسي واقعد تقعد ايه يا بني ادم هتفضل طول عمرك سليمان الزفت ايوه انا فعلا سليمان الزفت يا سلام، وزعلت قوي بقى لما قلت لك انا برا يا سليمان الزفت ستا ما تعرفش يا بوسيد اصلا انا مسك عليه زلة الاستاذ سليمان الزفت هو سواء العربية اللي خبطتني أوه. أوه. والاستاذ المحترم كان سايب العربية لطفل بريء جزمة يلعب بيها أوه. أوه يا سيد تا ما تعبتش من كتر السوق ما تركن برا يا اخي انت عارف عقوبة الاهمال ايه يا استاذ سليمان يا زفت دايما تقول له يا زفت ما تنساش يا زفت في الاخر لأنه ممكن يتلخبط بينه وبين حد تاني يا سليمان يا زفت لا ما أخدش بالي ايه عقوبه الاهمال دي دي ما تقلش عن وعشرين سنه يا نهار اسود يعني انا كده روحت في داهيه انت متاكد يا استاذ من الكلام ده اه ما انا نسيت اعرفك اصلي يا استاذ سليمان يا زفت <تصفيق> الاستاذ سيد ابو ريالى اللي صحوبه كلوس تجاره <تصفيق> وسواق تاكسي بعد الظهر <تصفيق> اهلا وسهلا يا جماعة الموضوع على خير سلف وبعدين يعني احنا خلاص أهل. وطول ما انت قاعد هنا أنا هخدمك بعنية يقعد فيني يا استاذ، انت فكر أن صلاح ده ما تعمل شجرة صلاح ده من علا جميلة اسكت اسكت يا سيد عايزين طعم شاي يا سليمان يا زفت خمس دقايق ويكون الشاي جاهز بسرعة يا زفت زفت طالع من بقك سكر <تصفيق> نورت المت يا صلاحي بنتي شنطه مالها كبرت كده ليه دي طلعت شنطه بابر كان سياف في المطار يا ست على فكرة يا ياسمين الشنطه بتاعتك دي فعلا نحس واتصلت بالراجل بتاع الشنطة الموبايل مقفول يا دي النيلة. طبعا اكيد زهق منك وداكي السكه بصراحة بقى انا اللي زهقت وبفكر اقول لبابا واخلص بقى من قصة النحس دي حرام عليكي حرام عليكي هو ابوكي ناقص مش كفاية المصيبة اللي في البيت حاولي تكلميه بكرة يمكن يفتح الموبايل طب يلا بينا بقى عشان نروح بيت صلاح الخير أنا كنت حجنني علشان أقابل ياسمين علشان أعملها سكة وقابل حزم الحريري وأم متعين عنده في الشركة ما أنت عارف أن أنا بتاع مصلحتي أو أو أو أو. تخيل تخيل يا سيد أو. دلوقتي أنا قاعد في بيته مش كده وبس فضت مكتابه كمان يا خلاص خلاص يا يا سيد الدنيا دي صغيره قوي حنا الله ربا اخي عايز, أتكلم, رب عايز اتكلم عايز اتكلم, أتكلم يا صلاح قول قول عايز تقول ايه يعني انا اصلا مش واخد بال يعني ايه الغريب في الموضوع ده كله يعني لا بقول لك ايه بقول لك ايه احنا هنا في فيلا كبيره أوه. فيها بيسين ايوه شفته مش عايز غباوه الغباوه هناك في بيتنا أيوة. هنا مفيش غباوه يا سيد ابوس ايدك ركز معايا ها انا مركز اهو بس عايز افهم حاجه واحده ايه الميزه ان رجلك مكسوره وقاعد في اوضه حازم الحريري فهمني بقى ها هقول لك اه انا مش همشي من البيت ده الا لما اتعين في الشركه مش تقول كده من الصبح بقى مم. ده انت دماغك كبيرة قوي أم. دي خطة ملهاش حل ربيت نفسك تحت العربية عشان يرموك هنا في الفيلا كده يا صلاح كده صلاح تضرب صاحبك وحبيبك بالشلوت على وشه لكن مش مهب صاحبي صاحبي ما صاحبي خلاص خلاص يا سيد ما تزعلش ما هي غبوتك استفزتني يا سيد مهم اللي انا عايز اقوله لك ان كل اللي حصل ده حصل بالصدفه يا سيد والله انا ما نفسي قدام العربيه صدقني بقول لك سيبك سيبك بقى من كل الراجل اوفر ده مم. أنا عايزك في حاجة مهمة جدا لازم تركز معايا كويس رقبتي يا صلاح رقبتي عايزنا اشتري بانطلون بنطلون جديد ولا عايز خيار داخلي بسمتك مش عايز ألم تاني برضه على وشك ليه ركز معايا يا سيد انا معاك اهو بص أنا عايز لما ماما تقنعهم إن هنا في الفيلا طب أبوك سهل يخلص منك لكن دي مش فكر لما تلاينا رحلة لقصر واسوان في الجامعة مفيش يومين ولقيتها طبت علينا في اسوان وبوازت علينا الرحله كلها اتصرف يا سيد اتصرف باي شكل با انت لازم تشد عليها شوية وعموما انا هتصرف ما تقلقش المهم بقى اخبار الموزة ايه؟ موزة ايه؟ ياسمين يا, يا عمانة <تصفيق> <تصفيق> جيت عجر <تصفيق> جيت عجر بقى <تصفيق> <تصفيق> جيت عجر. <تصفيق> خلاص <سؤال> اسكت يا سيد اسكت طلعت حكاية ايه بقى انا اكتشفت ان احنا زباله اوى يا سيد عارف عارف من زبان انا ضيعنا عمرنا اوانطا اه عايز اقولك كل البنات اللي عرفناها فرز ثالث والصلاحية بتاعتهم انتهت من قبل ما يتولدوا يانهاري سويد يعني اصرف نظر عن جهنة انا اتأخرت <سؤال> <سؤال> <أيه> ما ننسيت <أقول لك> <أو> مش انا ما عملت الحادثه يظهر كده والله اعلم الذاكره بتاعتي قويه قويه اه ما هو مفروض العكس يعني مش مهم ايه اللي حصل يعني البنت اللي انت كنت معجب بيها اه طلعت اسمها مش جهان امه ليه طلعت اسمها سمر لا راجل الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايوه سمر سمر <تصفيق> رجل رجل آه. البنت اللي كانت رجليها بتحدف يمين شويه دي اه عشان كده بقى لما اتصلت بيها وقلت لها مساء الخير يا جهان قامت قافله السكه في وشي الشاي يا ستذه Eeh. معقول بتشرب سجاير ده انت ما عملتاش من عشر سنين ما هو من قلبي اللي تعملوه فيا ده شوية. احمد ربنا انها على قد كده الحمد لله الذي يحمد على مكروه سواه بس انا عايز الاوضه بتاعت يا شاهي هه؟ هو ده وقته برضو يا حازم ايوه وقته لسه نايم جوه ومع واحد صاحبه وخد القلم رصاص بتاعي وشوية شوية هجيب ابو امه انا مش عارف اعيش في البيت بالشكل ده ابدا بسمتك يا حازم انت بتقعد في البيت إيه؟ ويعني انت اللي في البيت يا هاني عن البيت شهر ونص وأول ما ترجع من المصنع زي ما كل المصنع حيطير. لو كنت وخ خدت يبتدي في حضنك ما جاش اللي حصل ده حصل ووطي الصوت شويه يا ابن ادمين اللي برا. حاضر يا ابني هو احنا هنفضل طول عمرنا نرمي اللوم على بعض طب انا لسه امبارح كنت بقول لك ايه مش بقول لك ان الولد والبنت محتاجين اب لا يا هاني لا انا حسب تربيتي يا بشمهندسه ان البيت مسؤوليه الام علي الصوت شويه انا مش سامع خلاص يا حازم كل المشاكل اللي بتحصل في البيت انا السبب فيها لو كان ده يريحك المهم دلوقتي روح مع وخد ودي في الكلام قبل أبوه و ما يجو. حاضر حاضر يا شاهي أنا مش قلت علي الصوت علي شوية يا <تصفيق> راه. راه. <تصفيق> بقولك يا فريد ما تتكلم انت بدالي أحسن أنا ممكن ألغبط في الكلام ما تقلقيش أنا هزبط الدنيا مساء الخير مساء النور مش ده منزل الاستاذ صلاح الخير صلاح الخير يا صلاح الخير يا صلاح النور ايوه انا انا ابو صلاح الخير مين مين يا حسين يا حسين مين يا حسين دول بنت زي القمر يا اعتماد يسألوا على صلاح بنت زي القمر يا اهلا يا اهلا وسهلا بسال خير يا تون اهلا يا حبيبتي اهلا اتفضلوا ايه الحلاوه دي احنا عارفين ان صلاح مش موجود يعني واسفين جدا ان احنا جينا من غير معاد ايه بيتك ومطرحك يا حبيبتي ايه اللي لي بقى انتو زمايل صلاح في الشغل هو ابنك بيشتغل يا عكماد قصدي يعني زمايله في الجامعه احنا اول مرة نشوفه النهاردة يعني وجيينه البيت كده على طول ابنك مش سهل يطلع الابو بصراحة كده يا انكل صلاح اتخبط خبطة صغنونة خالص خالص خالص خالص في رجله ابني ابني اتخبط اتخبط, اتخبط ازي يا اخدي يا صلاح انت فين يا زمان ما تستني يا اعتماد بس خليها تشوف الحكايه دي حاجه بسيطه جدا يا جماعه اهدوا وانا على فكره دكتوره يعني دكتوره صيدليه اه بس بفهم برضو في الحاجات دي طب قولي لي هو هو فين دلوقتي يا حسين يا حسين انت لسه هتسال هو فين ما تقوم تلبس ايوه قوم البس يا كل يلا انا قلتلك قلتلك قلبي ما قلبي من الصبح كله من حله الكباب بتاعتك استني بس يا اعتماد كباب الهباب فين يا في الفيلا عندنا فيلا أنا مش يا اخويا مش مهم تفهم. ام البس ما اقول لك. أيوة يا اونكل مش مهم تفهم دلوقتي. انا هقولك على كل حاجة واحنا في العربية. طيب. تعالوا. تعالوا يا بنات. شيلوا معايا الصواني دي. صلاح هتلاقيه على اللحم بطنه من الصبح. يا حبيبي يا حبيبي يا صلاح. انت فين يا صلاح? <تصفيق> أقول لك يا أبو صلاح مم. مش أي مريض بيدخل المستشفى بيبقى معاه مرافق آه. طب يا عم ما تاخدني مرافق معاك بقى أصل الفيلا دي رحة خفيف كده وعجباني قوي حب حب يا سيد إحنا بعون الله. هاتل للفيلا ايوه شوف ما كسروا رجلي اه انا بقى هكسر نفسهم وخصوصا اللي اسمه حازم الحريري ده هضحك تضحك زنقاي ايوه كده ابو صلاح انا عايزك تضحك وتنبسط وعلى قد فوت يا راجل ولا حد يموت كلها شهر وتقوم تمرطع زي الحصان واحنا مستعجلين على ايه مش عارف غريبه ظريف وانت على كده صاحب صلاح من زمان من زمان قوي هذا لو صلاح متربيين سوا كنا زمان في دكة واحدة كده هو وإحنا حلوين قد كده تقدر تقول كده صاحبي الانتيم <تصفيق> لا وسهلا انا لا وسهلا بقولك يا صلاح انا يعني حاسس ان الاوضه دي كاتمه شويه ايه رايك لك في الصالون الصالون في شباك بيبص على الجنينه وحمام السباحه فيو تحفه لا انا مبسوط هنا حضرتك مش واخد بالك اصل صلاح مهندس اه فجو الاوضه هنا ما هيشوف حاله كده حلوه ايه ده معقول يا صلاح انت مهندس ها ايوه انا مهندس وحضرتك كنت بتدرسلي لي في الجامعه كمان سبحان الله ليه في انت بتقرب عليه ليه كده احنا على كده بقى بقينا قرايب اه قول لي ايه بتشتغل فين يا باش مهندس لا صلاح عاطل ومش لقي شغل اخرس اخرس يا سنجد هو الحقيقه يا بشمهندس انا لسه ما لقيتش الشركة اللي تناسب موهبتي وعبقريتي الفزه عفارم عفارم طبعا انت سمعت عن شركة حازم الحرير ايه ده معقوله هو حضرتك فتحت شركة يا بشمهندس والله برافو عليك هو تدريسه ما كانش جايب همه برضو لا لا لا ما هو انا لسه بدرس في الجامعه ويطاني بقى انت دخلت الهندسة عشان جبت مجموع كبير ولا عشان بتحب الهندسة انا هفهم حضرتك سمعت قبل كده عن مجنون سعاد حسني آه، متهيالي سمعت عنه؟ أنا بقى مجنون هندسة، بعشق الهندسة، بحب الهندسة، ممكن أتجوز الهندسة حيل، عظيم، واضح إن إحنا هنبقى أصحب قاوية باش مهندس ولا كباب اتفضل يا طنط إيه ده؟ هما دخلوا ابنك مسحة ولا إيه يا حسين؟ مسحة إيه اعتماد، ديفيلا؟ إتهمين يا طونت، هنا الرعاية أحسن من مئة مسحة رعاية؟ هو الواد جراله ايه صلاح يا صلاح يا صلاح انت فين يا صلاح انت تاخرتي كده ليه يا ياسمين يا صلاح يا صلاح انت فين مساء الخير يا مدام خير وحيجي منين الخير يا حجه حاج؟ حجه صلاح الخير برعايه فودا أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت نورت البيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت صلاح الخير من أبو الفتوح أحمد زيانة مجيد الحليم جلال الهجرسي عبير الدوخي عاصم رافض متابع نسمة متحك مكسج عماد عثمان أصرف على إنتاج ماركو مراد صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تأليف مجد الكوش إخراج حسين إبراهيم